الله إلى الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون دينة وَنُورُكِ أَنْتِ وَلِيَّاتُ وَيُومُنَا إِنَّ Հոր էում էոր وَأَعْلِي الضُّمَّ وَدَارَ لِكِ فَصْلٌ لَمْ قَادِ جَئْتُمُ قَدْ جَاءَ تَوْلَى كَمَا اخَ عَلَى كُنْتُمْ وَهُوَ الْمَوْقِنُ وَأَوْ يُعَذِّبُكَ كِتَابٌ فَاتَرَ الْعَذَابَ لِمَا فِئُونَ مِمَّا فِئُونَ يَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Oh, no. Oh, oh, oh. Oh, okay. God. All right. وَإِنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ لَّهَا әk өлөө өй өөө قوموا وانقضوا ويوم يقول ينادو شمكا آ I will One the quantum of one nafil a la woman is yeah. oanana Oh <laughs> One and a one, one moment إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُودِ إِنُّهَ كِنَّةً يَفْقُهُ Oh, my God. لا يُؤْخَرُ الْخَيْرُ أُمَّ بِمَا كَسَبُوا دَجَنَنَ وَمَنْ ذَابَتْ لَهُ أُمَّ وَعِظَ الذَّي وكي كن كون انا لونك